بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شديك له وأشهد أن محمد عبده رسوله إما بعد فإننا أصلح الكلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة البذعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار فقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين شندين كتب بطريقي مستخرج لسير الصحيح البخاري مسلم دان لاون قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم كان كتابي تلوك لسر بخاري مستندان راوة كان دين أشتيج زيادة كاية زيادة جسود بخشو سندي صحيح هن جقال بخاري مسلم هاتون وكو صحيح أبي عوانة وهروها كتابي الإسماعيلي كبنابي مستخرج وهروها أبو بكر البرقاني ويوتي وأبوي بكر يعني ابو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيره لذلك كان في شواء باسي مستخرج ماكد مستخرج بابتي مستخرجه في عراقي أفرمه أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه كسي قديد بونمنا صحيح مسلم مستخرج ليس صحيح مسلم يعني ليس صحيح بخاري عنه أمان أو حاديثاني كلا بخاردة هاتوا أهيانية بلامبشي بسندي خوي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب بلانشي فيجتمع معه في شيخه لشيخ مخرج كيتر لشيخ مخرج مثلا بخاري لبيوا بيبيك قال شيخ الإسلام يعني الحافظ بن حجر وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعده حتى يفقد سندا يوصله إلى الأخرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة إلى أن قال وربما اسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه وربما إلى أن قال وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب كل تدريب يناوتي عليكم السلام ورحمة الله أمانا نموني كان كتابة مستخرج لسر صحيحين وكتب أخره التزم أصحابها صحتها كابن خزيما وابن حبان البستي شندين دين تريشكا تريش كخاونا كان شطيان داناوة كتابة كانين صحيح بيت فك صحيح ابن خزيما وصحيح ابن حبان هدو قم كتب صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان باشترن لكتب مستدرك حاكم بكثير وهما خير من المستدرك بكثير وأنظفوا أسانيدا ومتونا المهم لا مستدرك باشترن بلن أو نجفزانا كصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان أخو حافظ عليه كتب فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرهما المؤلف موست بن صلاحة لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن حافظ هذا النكد ابن صلاه الله ابن خزيمة هو ابن حبان التزاميا هو ان يكون المسيح هو حديث لا صحيح ابن خزيمة ولا صحيح ابن حبان بيت صحيح بيت بو يكون المسيح هو ان يكون ابن هو ان يكون كفرق لنيوان حديثي صحيح وحديثي حسن ناكن يعني حديثي حسنش لا صحيح سابك يعني بقسمش مستقل داينان لأنهما ممن لا يرى التفريقة بين الصحيح والحسن بل عندهما لا ابن خزيمو ابن حبان أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه قسمي كذا صحيح قسيمينية ايجوكو خي قسمي كي سربخوا قسم فرقي قسم قسيمش اذا كان شنجارك بس ما كدوا وقد صرح ابن حبان بشرطه ابن حبان شرطي خي باس كدوا وحاصله ان يكون راوي الحديث عدلا ومشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه الى ان ينتهي أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي كابو شرطكاني بن حبان وكو شرطي بخاري نية وكو شرطي بخاري نية كابو التزامي الصحيان داناوة أو نية كواه مو حديث لابن خزيمة ابن حبان بيت صحيح بيوه صحيح بخاري يعني صحيح مسلم ربما ما بس شيء مقبول جاء أجر حسن بيان صحيح بيت لقل جل أو شاء هل لا مستدرك حاكم بعشرة هذيك قول صحيح ابن خزيمة يعني صحيح ابن حبان أما لبين ما النشية صحيح أبي عوانا كتاب أبي عوانة فيه حديث كثيرة كان حديث تياه فيها الصحيح والحسن والضعيف والموقوف صحيح أبي عوانة بافئة الصحيح بلان حسن شتياه ضعيف شتياه وموقوف شتياه امي حديثي كين مسندني ما بس ملا مسنده شكامي ما يكون مرفوعا لأنك مسند لإصطلاحه يعني شيء مرفوع. مرفوع مرفوع مسند بمرفوع مرفوع كابو شيء صحيحي أبي عوانه أما كتاب الإسماعيلي وأما كتاب الإسماعيلي ليس فيه أحاديث مستقل لزائدة يعني حديثي تانية حديثي كي السربخوغ لأنك أتمنى مستخرجية أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه همان حديثي خوي. حديث أصلك أهينت بلان بس نادي خوي. بيه حديثي كتب اسماعيلي مستخرج اسماعيلي كمله حديثي كتانية يعني حديث تانية مستخلو سرخوبة زائد بيلسرش لسر أصلك همان حديث أصلك وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون عند الزياده هي لو عشانك برقه هذه لنا وصلنا كده نبي لم دهاتي في اثناء بعض المتون والحكم بصحتها متوقف على احوال رواجه كونات واني بلى مادام دام كتاب مستخرج على سير بخاري مستخرج اسماعيلش صحيحه او كون اصلقيتيا صحيحه بو ما بسمع الاسانيده كان اي جناح حديثه كان ما دام حديثي بخاري بن حديثه كان كيرشنو حديث أما وقت سند وقت سنتنا رواتي اسماعيل يخو سبب وي قالوا اگر سند اجل سند كان اسماعيل دراسكين لو اني وما مودش اسناده ضعيف والحديث صحيح اودر شيء يمكن اصله شيء صحيحه كبخاري وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد لمسند إمام أحمد شخص شا. شاندين حديث ماله من الأسانيد والمتوني شيء كثير ممن يوازي يعني يساوي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا شاندين حديثها البخاري للمسلم سندا ومتنا هربوك حديث كان بخاري ومسلم وعاية. ممن، ممن، نه مما، أجر ممن، نه مما،, ممن؟ مما؟ ممن؟ وكذلك أحسن بارك الله فيك، وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأساني والمتون شيء كثير مما يعني يوازي يعني يساوي كثيرا من, من من من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا. وليست عندهما ولا عند احدهما بل كحديثي واهيا سندا ومتنا لمسند احمد داهيا نلاي بخاري ونلاي بخاري نلاي بخاري مسلمي هي نلاي بخاري مسلمي بل ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعه بل كحديثي لا سننن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ني هنا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 شيخي الباني ألا بل يفوق أحياناً بعض أحاديث الصحيحين في الصحة، حديث واهية، لمسندي أحمد، لبخاري مسلم صحيح ترى من حيث الصحة، و لحاشيش ورما، شيخ أحمد محمد شاكر تعليقكِ درج نقل كدوه، أي خنينة وللفائدة إن شاء الله. كوتي بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال هذا كلام جيد فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة لهرهمي قولتنا من حيث العدد من حيث العدد أعظم الدواوين من حيث العدد وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة يعني حديث زوري تاية لكتب ستة نهات كما قال الحافظ ابن كثير وهو مطبوع بمصر في ستة مجلدات كبار تم طبعه سنة 1313 مسار نسال يزر وسيصاد السيانزي كوتشي ام احمد شاكر اقساف للنصر بالشج مجلد لسنه احمد طبع وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة على درس الكدوبان طبعة كنوت شاكر كنوي جاد كثير علمي محقق مبين درجة كل حديث من الصحة وغيرها يعني حكم لسان الحديثه كان بدر صحيح مع التخريج بقدر الاستطاعة أنجى أو حديثا لا شوني كتبي حديث ذا هاتبر عزوي كمو إشارة في ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهادسة علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمته فش باش لباش كوي كتابك فهذا التاريخ كان بوقي أطبأ بفي أطراف حديث وانا كم حديث كان ليك جاك موه وأخرجت من هذه الطبعة تسعة مجلدات إلى الآن تأتي سنو مجلد لو لو كتبدر كدوة وسيكون الكتاب في أكثر من ثلاثين مجلدا ان شاء الله نزيكي سي مجلد درشد وجعلت في آخر كل جزء إن فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل له البلقيكا فهرس الشموك وقد أثبتت في ختام الاجزاء لكوتعي كوتعي برغكا يعني مجرد كان لكوتيه هميا احصاء ل كل جزء كم ام جزء كم حديث باسم قدوه فيه بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا يعني أويك معمول به يعني صحيح يعني حسن حديث مقبول يعني حك جما دوما أو أنديان مقبولة وعدد الضعيف تلك الشي ضعيفة والحسن قليل نادر فإديش عظيم يعني حديث كان مسند حديث صحيحا أما حديثي حسن كم حديثي حسني كم يا يا مشريكي براستي والحسن قليل نادر وهذه الأجزاء التسعة استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة يعني أو من مجلدي كتائي السادش وأليت لو كاتيك أمين سيوا مجلدي هي و كمثل لكي يجلس المجلدين دوشي جتوثه وكان مجموع ما فيها من الاحاديثي هو نيكي هنا ومن لونه مجلدى وكان مجموع ما فيها من الاحاديثي بالاحصاء الدقيق بسر جميليه وير سته الاف وخمسمئه و احدى عشر ششه زارب ينصدوا يانصح هذيته لو ششه زارب ينصدوا يانصح حديثه الصحيح منها خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين يعني كين شزال حوصد سيوسيع حديث صحيح والضعيف سبعمائة وثمان وسبعين حديثا حوصد وحفتاو هشت حديث ضعيف أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12% وهي نسبة ضئيلة محتملة هو نسبة شيء كما كان الحديثة خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر أن أكثر ضعف الضعيف منها أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف أمنا رجل سندي شوق ساك يعني أو ضعفاناك أقر بيت لقل شواهد ومجموع طرق أو أنا أكدت شيء بنواه راس بن أبو حسن محتمل غير يعني أكريد شيء من حسن من غير بالغ الدرج القصوى من الضعف يعني ضعف شديد إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر يعني أو ان من ضعيف كنكري بيت حسن زور, زور ما كما فهذا البرهان العملي ام تاكي كذنوا ام بلقى عمليا على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق مبراس خراوية لما قال الحافظ بن كثير وقد كان من أعلى من بالمسند حافظ بن كثير لا يكيك اللوانيك زور زور عالم بوابا مسند وياك تفسير بن كثير لا سكي زور بين نقولاتي لكي ويا لمسيك سويا بزوري مام احمد ابن جري طبري ابن أبي حاتم تفسير ابن كثير و... وقد كان من اعلم الناس بالمسند وأجودهم له اتقانا رحمه الله المحقق أقول اقول ولقد توفي الشيخ احمد محمد الشاكر رحمه الله عن ستة عشر جزءا من عمله الجليل هذا شمس جزء أنت شوارد إيما نكدوا فالله أسأل أن ييسر للمسند من يتقن العمل العلمي فيه على الوجه اللائق به يعني أحمد محمد شاكر أحمد خالد بيت مسندي أحمدية تواو نكد والشان زجز إلى السيكا وكوي خوي شادت في هذا كدوة أشين وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط معجم الطبراني الكبير طبراني سيكتي بها معجم الطبراني الكبير بسبع مجلدة بتحقيق الشيخ عمد عبد المجيد السلفي رحمه الله والاوسط مزيكي شن مجلدى شن يانزى او يانزى يا. يانزى مجلد صغيري شيهيه يق مجلدة صغيري شيه كبير اوسط صغير ومسند, ومسند أبي يعلى والبزار ومسند أبي يعلى ومسند البزار بناوي البحر الزخار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله يعني أقر كسر متبحر به بناو أم حديثان دابقار بناو أوانيك باسمانك لمستخرجات ولا مستدراك ولا مع جم ومسانيل وهل وهاء أوانك بس ما كت كسي شارزاء أتوانى صحديتي الصحيح بدو زيته حكمي بس ب بصححه بده بس لا أو أساندانيه برام دواي شيء نظار دواي تماشى كدني حالي سنة وسلامته من التعليل المفسد كم التعليل مفسده التعليل المفسد وهي كما يقبل اجتهاد لحديث ذا نية لدواء بخاري ومسلم وكيه ولدواء سلف يتير اجتهاد لحديث نماوة كس ناتوانية يصحح ويضعف كما ذابي ابن صلاح الله خالي بوايا على تصحيح وتضعف نية اجتهاد لو بابناك تون لفقه ذا اجتهاد ناكري لحديث هش تصحيحا وتضعيفا ناكري ويجوز له الإقدام على ذلك أتواتي تصحيحكات كسب متبحر بدواء أويكا أمكتبان ندريان سبك أوكتبة نيك بس من شارزايك باش هبه للرجال لرجال وكمصادر كاني هبه اتوانيت يصحح ويضعف وإن لم ينص على صحته حافظ قبله ولو حديث وابد كسبه حديث نيوت بصحيحه تود دواء أويدراسير رجال كده تواني والله صحيحه كابون بابك بابي اجتهاد موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي. شو النووي؟ الله يبى باجتهاد لحديث دا نخلعه. كسرك شار الزعيف يذكر اجتهاد. بوبا كسرك مشتهد لعلم حديث أتواني يصحح ويضعف. وخلافا للشيخ أبي عمرو مبسوس بن صلاح لحاشي رقم دوت ما شكله. ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأساني لم زمانة لم زمانة ناتواني تنحب السند ما دام خود دراسي رجال وكوخينما كسكان يكترب ناسا كسكان يكترب ناسا بزانا أو شخصيا شيئا وكينيو خويا مشافهيا بكانو بزانا أو كسيا ضعيفا دروزنا زنانا زانا شيئا أواني كلاسر أسباب طعنها تنهى السند سيدة ما شاي سند كردن ناتواني حكمي شي بدي حكمي تصحيح بسر حديث تنهى بسر سند بدي ومنع من الجزم بصحة حديث لم ين لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة كان حديث وكو صحيحين وكو باقي أوانيتري التزامي صحيحين لواندا نبي ناتوا حكم تصحيح بدي بسر حديثي قولي وحديثي صحيح وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن الا مسر اميكوا باور بتصحيح حديث النبوه هذا الحديث لاي حاكم ما تثبت ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حديثه كان بيش علماء بيش تصحيحه انكث لاي حاكمها تثبت الله ناتوين برين صحيح صحيح إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه إلا مر على جبهة نعتشال والنشيا ضعيفة تضعيف وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا وأجازوا لمن تمكن ووقوة معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسنائه وعللته وهو الصعب أم الصفات فيها كمسألة اجتهاد ومسألة تصحيح ضعيف ترج قيام الأمانة وبفي شيء وبفي تمكن والذي أراه عمك أقسَأك محمد شاكر، والذي أراه أن ابن صلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا يعني منعوا الاجتهاد في الفقه، أراد ابن صلاح يمنع الاجتهاد في الحديث وهيهاته يعني بعده، فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل لا دليل شبه دليل جميع كابو ام قولة قولك الصحيح نيه وحماتي خاله ابن صلاح لا لو برغيكه وثمان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 زائد ب يعني لسر كتبي لسر أمهات كتب وكو بخاري مسلم أبو داود تلمذيون السائي وابن ماجه شش كتب لو كتبانيكو كدوة وكبريتين لا مستدي أحمر وأبو يعلا الموصلي والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوصف الصغير على الكتب السب عند البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وسهي ابن ماجه حد حديثك اللي بيداني يعني هالحديثي كشب بلان بالصحابيك يتر نصحابيك تذهبي يمكن يعني طريقه الزوائد ثم بطكره متنك كاليدى هيا بلان للاي مسندي احمد هيا متن في ترابنا متنك ترى عندك مختلفه هو بزائد حسابك يا زبته 6 ولكن هذا هي يجب ان يكون هذا هو روايه مثلا ولكتب السدى يكسحابي ولكن صحابي, چندين صحابي او حديثين روايه حديث بلام صحابي كان ينجاوزها هل هو الزوائد حسب في عالم كتب السدى وهل هو هو نبن من حيث المتون ومن حيث الأصحاب هاتون ل... لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد و... أي ما رواه هؤلاء الآئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة وهي الصحيحان والسنن الأربعة فكان كتابا حافلا يعني جامعا نافعا سماه مجمع الزوائد كيكيك كثير حظي مكان مجمع الزوائي الكتب كيكيك الزوز نافعة وقد طبع بمصر سنة 1352 في عشر مجلدات كبار لدى مجلد كوكراوتا وتكلم فيه على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من رواه منه والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير شن حَشَنْدين حديث صحيح جاء لكيوذانية لكتبي ستة نية لكتبي ستة نية كابو كتبي ستة مو صحيح هو نكتوتو يعني بخاري مسلم هم مو كتبي مو حديث صحيح هو نكتوتو يزيد على النصف وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. لأنه كتبه كان يترى غير كتبه سدش إمامي أحمد ومسندي إمامي أحمد لكي كتبه كان يترى لحاشكي خواري خواره فإذي كثير هي لسر لسر اتبه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ثم ضم إليه الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي جامع الأصول لابن الأثير الذي جمع أحاديث الصحيحين والسنن الثلاثة وموطا مالك تماشا بخاري ومسلم وسنن هسي سننك يعني ابو, أبو داود و تلمذي ونسائي ببيع بن ماجه وموطع مالك ثم ضم الى ذلك كله امكتي بجامع الاصول بشان أمشي كدوا مستدي دارميش لقال سنن بن ماجه ك أبوها مكتبة كان فجمع بذلك أحاديث أربعة عشر كتاباً وسماه جمع الفوائد جمع الفوائد من باب الحكاية جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد كتاب كِذور نافع لها موش يخوّستر أو كتاب شيء كدوة رتبه على الأبواب الفقهية لا یک نسخه ایه هیلم شاره زور قیم بودن اسم ناکه کتابی که زور گیرنگه اولی بود، باعث شدی دست انکه بیکرند همو آوانی همو آوانی که کرد تو که زوایای نسرشی نسرکتوبی 600 میتر همو حدیث کانی کرد تو. جمع حديث الصحيحين والسنة الثلاثة عندما كتبه كفلتون ليه ده باشا وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد حافظ ضياء الدين لا صلي شصدو شلوسي كوشي كدوى يعني او صلي ابن صلاح مر او لدائب توفي الضياء المقدسي في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث واربعين وستمائة وقد جمع الهافو ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختاره المختاره, المختارة, المختارة ولم يتم كاملي كان بعض الحفاظ من مشايخه يرجحه على مستدرك الحاكم هندق لعلماء حديث لحفاظ أنود مختاره لمستدرك حاكم بشرى مشايخه مشايخه مشايخنا اقر مشايخيه بيد مشايخنا بيد ابن تيميه هر كامك بيت. مقام مشايخنا بيد شيخ خويه دي حافظ بن حافظ بن كثير. اقر مشايخه بيد هر كيه هر شيخي ابن تيميه نيغو ابنو تیمیه تلیب نه اگر خویی مشايخی نبیاد چکشش مینداه او که آوا ابرو تیمیه اونش مشکلی کنیش اگر مشايخی بیه چکشش رو بسپت اگر مشايخی مشايخی نبیاد او که تا به بهش کوچمانه شیخی حافظه مشايخنا بكذا مشايخنا كامل يعني شيخ حافظ بن تيميه رحمه الله كانوا بكنا مشايخنا هل في مشايخنا ايوه زون شك اها يوم مات نكيه قمزه شيخه الشيخ هو خور تو كانه يعني شيخه الحافظ بن تيميه يعني شيخا الشيخ الحافظ بن كثير çünkü eğer Basi ibn Taymiye bir şeyhi makdisi beyet okata halaya şeyh İslam ibn Taymiye nahlsadu bisuhaş vefatik edva falan makdisi leşan vefatik edva şansalutulsi o tabii inni siti ma كابو الله صحيحة هجرته حافظ بالكثير يرجيحه على مستوى الحاكم وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستوى فقال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح واسع الخطو يعني هم جاي تكلم الشيخ أبو عمرو ابن على الحاكم في مستدرك فقال وهو واسع الخطوي يعني شيء يعني متساهل وهو واسع الخطوي في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به فالاولى أن يتوسط في أمره أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الآئمة ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن هل شيء هل شيء تصحيح نبول الآن أئموا بأوحد فهو حسن يحتج به حسن يحتج به ما دام لك يدعها ما دام لم يشتدركها لسر, لسر صحيحي المقصي بن صلاح الا ان تظهر فيه عله عليكم. سلام عليكم الله الا ان تظهر فيه عله توجب ضعفه الا مجرد هي كتابة ان اتشار ناشر او حديثه في تضعيف بكره لحاشك الله ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا الصواب شف القاكي للنيوان بخا... مستدرك للنوان مستذوق من قال كتير بيطلع بق ما مكتيب كتير تماشى يعني أق أق بعش بالنوان مستذوق اللي هو الصحيح يعني طبعا لبرأوي ك لبرأوي حاكم يعني متساهلة في تصحيح الحديث معروفة بوا ناتشال أبيتشي بكين أبي متابعي حديثتان بكين لوانيه صحيح بلواني حسن بلواني ضعيف قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة أما قولي حافظ بن كثيرة يعني سكي بن صلاح قبول ماك فيه الصحيح المستدرك وهو قليل يعني على الصحيحين كم صحيحا وكو صحيح البخاري مسلم وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما حديث يوائيه البخاري ومسلم روايتهم كدوى لم يعلم به الحاكم لم يعلم به الحاكم حكم نيزاني وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا مستدركت الشتاعي، حسن حسان شتى ضعيف شتى وموضوع شتى. وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي. شيخ من كذهبيا حافظ كثيرا الله. اختصاري, اختصاري مستدركي كدوة وبيّن هذا كله هم أواني باس كدو صحيح وحسن وضعيف وموضوع. وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات هاتشيء حديث موضوعاني كلمستدرك هاتون لجزء كتابتها كويك دون ثوى وذلك يقارب مئة حديث من صد حديث موضوعي لمستدرك حاكم در دوا. والله أعلم لحاشيكا تماشاكا جمال السيء. أشار إليه الذهبي في السير، واسم جزئه المستدرك على المستدرك، المستدرك على المستدرك، ونظر كشف الظنون، والذهبي ومنهجه للدكتور بشار عباد، ومنه قطع مخطوطة في المكتبة الظاهرة دمشق. لها شيء جمرشوار تمشاكن. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وي شاكر بيتي لا حشيج لا والله أعلم شيخ أحمد محمد حم الشاكر قد في تصحيح الحاكم أوه. هاي رانيه اي تمام وي شاكر اه وي شاكر اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك راه علما خلافين هي لتصحيح حاكم لبوك حديث كان المستدرك فبالغ بعضهم حلق العلماء مبالغيان كدوى فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين هذه هي حديث الشيتيانية بينما أنا مستدرك مع أخبرونه هو حديث الشيتيانية لذلك شرط بخاري مستمت أما طبعا مبالغي ذهبي ألاشي إمامي ذهبي ألاشي حكى الحافظ الذهبي كملوا كل النكات لسيد بن صلاح نقلا كذا ولا حاشكه امامي ذهبي قال عن ابي سعيد عن ابي سعد الماليني كابو كي وكي وعليه ف بعضهم ابو سعد الماليني قال طالعت المستدرك على الشيخ على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. هم مبالغة ذهبي. الله ما مبالغة. شون هالحديث يكشيت يعني لسه الشرطي جيبت، لسه الشرطي بخاري ومسلم بيت. نبي أبو سعد الماليني حافظي ذهبي أمان حافظ ذهبي أمن أقلكات نكتي ابن صلاح نكتي حني حافظ للكت ذهني نبي. <تصفيق> الله حشاك يا مالك أبو السعيد المالني. والله يا أخوي منشوا معروفه لما بس نسيم السعيد في النهزة لم أجر بمطبوع إلى إيوه أبو السعيد أم منش يتمس أو إيوه. أبو السعيد المالني كما في نكت الحافظ. تواه <تس> <تصفيق> منشوا لا إيوه عزامه أبو السعيدة. ها <تصفيق> <تصفيق> أبو سعد. <تصفيق> أبو سعد موت. أبو سعد <تصفيق> <عش> أبو سعيد تعيش. نعم خريف مظلم أو سعيد يا جار توتر وديهم كالخويت شو كان لزهن ما أبو سعيدة بس لك تيبك عند أبو سعيدة هل زهنك تواوه من نقطيك ودر نشفه إه. باشا تعليقكي شاكد في نوا اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين وهذا كما قال الذهب استراف وغلو وبعضهم اعتمد تصحيح مطلق. هنديك شو كانه تواب. هرشي لمستدرك بشية صحيح. وهو تساهل. أيش تساهل؟ لا. والحق ما قاله الحافظ بن حجر. إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه يعني هر واحد. كدو نسيك دوا. بويدواي. باك نسيك. فأعجلته المنية فريانك وتوفاتك وفاتك وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهاء إملاء الحاكم أيدينا شونك وبوشونك وجدت قريب نصف الجزء الثاني نيوي جزء دوام دو من تجزئة ستة من المستدرك يعني اجد مستدركين كم بشراء؟ شش بشواه تاوي اوي انتهى املاء الحاكم قال وما عدا ذلك من الكتاب بيجقى اوي كوان نسلاوى املاء الحاكم وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة والتساهل في القدر المملا قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده يعني اوي كوا املاء كداوا كم لو وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على, على الاحاديث فوافقه وخالفه وله ايضا ايضا اغلاط حافظي حافظ ذهبيش ايش اغلاطه لحكمه كانيه المهم قد طبع الكتابان في حيدر اباد والمتتبع لهم بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه موطع مالك تنبيهن قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لس الموطع مالك شافعي قولي في هذا مناقشة لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك لا أعلم كتابا لس ذلك الشافعي جاءوا كتابي ترنبونة عند كتابي كمبو إيش لو كتب الزوء القرينغاني كهب كتبي مطأ مالك لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا كما صوابية لشوية أكثر ما فيه من الأحاديث الصحيحة أكثر ما فيه من الأحاديث الصحيحة ربطا تنبيه قيام لشوية إنما قاله قبل البخاري ومسلم لا فيش بخاري مسلم عم قصي الشافعي بخاري مسلم كتير كانيان معروف نبونة، بوكي مدون نبونا لبرد السشافعي تاع بخاري ومسلم بخونته وانجاق سيرسلك، أم أثري الشافعي اخرجه البيهقي في في مناقب الشافعي ابن أبي حاتم في آداب الشافعية وانظر التمهيد لابن عبد البر وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لو كاتدى كتيبي ترهبون كتب ترهبون لابن جريش وابن إسحاق وابن إسحاق غير السيرة سيرنا سريع ابن اسحاق محمد بن إسحاق ح ولي ابي قره موسى بن طارق الزبيدي ومصنف ومصنف ومصنف عبد الرزاق ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك چندي كتابه ترهب ونبلان هي چند مستوى مالك نبونه وكان كتاب مالك وهو الموطا أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحده با هنديشيان. لا مطئ مالك حديثي عن زياد تيرتي أبو بير وقد طلب المنصور من الإمام مالك منصور خليفة داوي كذل الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه. يعني هم خلقوا كاتوا نسرتي ركي خوي وخلشيل سرتي ركي أو برون. فلم يجبه إلى ذلك. والله من دا وتواء رزين أبو بطرحة. وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. هوش لبر كسي شي عالم بو إمام مالك وخلون إنصافش بواء. وفي ريستا هم علماء شواب أو الطلاب العلم هل أبيق سنة كان هل أبيق سنة كان أو مالك وقال إن الناس قد جمعوا وطلعوا على أشياء لم نطلع عليها يعني الناس يعني العلماء الكتاب أواني حديثي أنه سيوته ومصنف مصنف وكتب يندانا وكتب يندانا و... بس هلدي أخوانك شنديل حديثي عنده زيوة ورواية كدول لايمننية شون أبي همو خلقوكين ولا سكتبين إن الناس قد جمعوا واططلعوا على أشياء لم نطلع عليها وقد اعتنى الناس بكتابه الموطق خلق شي زور بها أيخي بكتاب الموطق داوة وعلقوا عليه كتبا جمه يعني كثيرة ومن أجول ذلك كتاب التمهيد والاستذكار يعني لاباش تريد كاني شرحي موطئي ماله هادو كتابي التمهيد لقل كتابي الاستذكار هادو كان طمرة كتابا لنزيكي شص مجلدة يعني هم تمهيد هم استذكار بطبعاتي مختلف للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقاضة والبلاغات أما تشند او ندش جرين باس مانكي أو ندجرينجيو أهميته هي فلم أوجز بزنا كمعطائي ماله أحاديث متصلة يايا صحيحة وأحاديث مرسلشة وحديث منقطع شتيا وبلاغات شتيا والبلاغات التي لا تكاد توجد مستدثة إلا على ندور إن كم جد أو بلاغاتنا توصل كراونو سلديا نهاية بلاغاتش أو أو حدثانة كوا إمام مالك ما الله بلغني وكل معلقات بخاري ويا شون إمام بخاري ومالك أحاديثيك ومالك آثار بطريقي التحديث والسند يخويني هنا الله قال ابن عمر يروى يذكر عن ابن عمر وهلوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث وقال عبيد الله ما بيه السند معلقاته موطأي مالكيش مالكيش شاندين شين الله بلغني بلاغات إمامي مالكش هي لا التي لا تكاد توجد مصنلة إلا على ندور، يعني إلا نادر نموني أو بلاغاتنا تايري بوستين باشترا كأمي مرحبا بكم فيكم صلى الله عليه وسلم